بلا إله رحمن رحيم ألم تر إلى الذين لفقوا يقذرون لإخوان Oh, dear. Z da Kembali string your born yeah Tidak, <laughs> Tidak, لا لا at the womb بنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنا بنا. كان لكم في